الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس حل الله ربا يعوحا ومن ربا فمن جاءه موعرة من 班蘭湖 يَمْحَقُ اللَّهُ الْكُفَّارَ وَيُرِيبُ الصَّالِقِينَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ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 فإن لن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أنوالكم لا تظلمون غيرا وَإِن كَانَ ذُو سُرَّةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَن تَصَدَّقَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَصَدَّقُوا دَقُّ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَتَظُنُّونَ فِي يَوْمِ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى مَا غِيتُمْ وهم لا يظهرون